هم؟ so. hmm? هناك منكم من يعرف أحدا سافروا إن شاء الله إلى المدينة قبل يوم الخميس أو إلى السعودية بس لو المدينة أخصهم هناك أحد يعرف هذا فليخبرني إن شاء الله. طيب وصلنا إلى لا لسه ما زلنا في الحسن لم نكمل الكلام عن الحسن صح بص... ها وصلنا في الحسن لا احنا لسه ن... لا الكلام عن الحسن اتكلمنا عن يعني تكلمنا عن الحسن الكلام عليه ها؟ أي من أفهم أن أقصد قبل هذا كان هناك, هناك بعض المسائل المتعلقة بالحديث الحسن اللي لم نتطرق له. آخر شيء قلناه في شرح الحديث الحسن ها؟ آخر شيء ذكرناه في شرح الحديث الحسن فقط هم شو يقول لكن لم لا نتضرق بالخلاف في تعريف الحسن لا نا أو لا نذكر الخلاف في تعريف الحسن طيب بس أخرى وراء اخرى ما اخر يتعلق بالحسن لا في الخفة ضبطه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل الله و سلم و بارك عبده و محمد فعلا آله و سلمت اسليم البزید أمال عبد بسم الله فاز شرقه على نوزه النظر بفضيله شیخنا خالد عثمان وفق الله و الله و رعاه كان هذا الشرقه بلیلت سلسان خار بس عشر بشام ربير الأول سنة ست و ثلاثين في نجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحافظ رحمه الله تعالى ونفعنا بعذنه وبعذن شريكنا في الدارين إن خفى الضبط أي يقل قل يقل قل يقال خف القوم كفوفا قل والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا في شيء خارج هو الذي يكون حسنوه بسبب الاعتماد نحو حديث البستوري اذا تعددت الطرق واخرج بشراط باب الأوصاف في الضعيف وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح بالاحتجاج به وان كان دونه ومشارك له في اكتسابه إلى مراتب بعضها فوق بعض وبكثرة طرقه يصحح وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضد راوي عن راوي الصحيح ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد وهذا حيث ينفرد الوصف نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ذلك أما بعد فقد تكلمنا في المجلس الأخير عن دقة مبحث الحسن وكيف أن العلماء ذكروا أنهم أدقوا أصعب المباحث في علم الحديث ف نتحدث الآن عن حد الحديث الحسن كيف حداول العلماء؟ فكما ذكرنا من كلام الذهبي أنه يائس أن يجد حد يعني كانوا قلماً على الحسم ولكن العلماء اجتهدوا في ذكر هذا الحد كل أدل بذلوي ومن أوائل التعريفات التي اشتهرت في بيان حد الحسن تعريف الخطابي رحمه الله الذي ذكره في معالم في معالم السنن في شرح سنن أبي داود حيث قال الخطابي في مقدمة معالم السنن الحديث الحسن والذي عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث والذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء وكذا قال الخطابي والذي ورث مخرجه واشتهر رجاله ورث مخرجه علق القاضي أبو بكر ابن العربي في عارض في عارضة الأح على هذه العبارة قائلا مخرج الحديث بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة في البصريين وبإسحاق السبيعي في الكوفيين هذا معنى اشتهر مخرجه أو غرف مخرجه وكعطاء في المكيين وأمثالهم وإن حديث البصري مثلا إذا جاء عن قتادة كان مخرجه معروفا معروفا هذا الحديث خرج عن البصري لأن قتادة يعد مخرجا معروفا عند البصريين للحديث وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذا وذا نقله الحافظ أيضا في أنوك تعالى ابن الصلاح قال العراقي وهو عبد الرحيم بن حسين العراقي في التقييد والإيضاح وما فسر به وما فسر بقول الخطابي ما عرف مخرجه بأن يروى من غير وجه لا يدل عليه كلام الخطابي أصلا بل الذي رأيته في كلام بعض الفضلاء أن في قوله ما عرف مخرجه احتراز عن المرسل وعن خبر المدلس قبل أن يبين أو أن يبين تدليسه وده أحسن في تفسير كلام الخطابي لأن المرسل الذي سقط بعض إسناده وكذلك المدلس أو المدلس المدلس سقط منه بعضه لا يعرف فيما مخرج الحديث حيث إن المرسل في في سقط لراوي أو راويين أو ثلاثة وكذلك المدلس حديث المدلس في سقط فهنا لا يعرف مخرج الحديث يعني مخرج لا يعرف من أين خرج لأنه فيه في سقط فقد يكون مخرج الحديث من هذا الراوي الذي سقط. لأنه لا يدري من سقط من إسناده بخلاف من أبرز جميع رجاله فقد وظيف مخرج الحديث من أين والله أعلم قلت لعل العراقي يشير بقوله بعض الفضلاء الظهر يقصد بهم التبريزي في كتابه الكافي فيما نقله عنه الصيوطي في البحر الذي زخر في الشرح ألفية الأثر فان هذا الفهم لكامل الخطبة الذي نقله العراقي في التقييد والإيضاح وعزاه إلى بعض الفضلاء الذي يظهر لي والله أعلم أنه يقصد بهذا التبريزي لأن السيوطي نقل نحو هذا القول عن التبريزي في كتابه الكافي في شرح الفيت الأثر المعروف البحر الذي زخر هذا القول يعني أحد الأقاويل التي قيلت في تأويل كلام الخطابي في قوله عرف مخرجه وما أشرنا إليه من كلام أبي بكر ابن العربي يعد أيضا فهما آخر لهذه العبارة والشاهد أن قول الخطابي عرف مخرجه هو أراد, أراد أن يجعلها صفة تميز الحسن وكما انتقد بعض العلماء هذا على الخطبي أنه سواء كان المعنى كذا أو كذا فإن هذه الصفة يشترك الصحيح فيها معه، آه، سواء قلنا بالتأويل الأول أو الثاني أو غير غير ذلك من التأويلات فإن الحسن لا يتميز بهذا عن الصحيح لأن الصحيح كذلك عرف مخرجه، آه، فلقلنا بالتأويل الأول أنه الذي عرف مخرجه من بلده. يعني كحديث قتادة في البصريين أو كحديث أبي إسحاق السابعي في الكوفيين وكحديث عطاء في المكيين فهذه الأحديث كلها التي عرفها مخرجها قد تكون صحيحة تكون حسنة يعني الصحيح يشترك فيها مع الحسن فصارت هذه الصفة ليست صفة كاشفة للحسن يعني هي الصفة يتميز بها الحسن عن الصحيح لأن الصحيح يشترك فيها معه هذه اولى الانتقادات على حد الخطابي ليس ليس تعريفا آه محكما آه. ليس تعريفا محكما ثم قال قوله واشتهر رجاله قال الطيبي في خلاصته بالصوره بالخلاصه للطيبي اي اشتهر رجاله بالصدق وهذه لا إيه لا تميز الحسن لأن الصحيح أيضا مشتري الرجال بل الصحيح أولى بهذا الصحيح أولى بهذا من الحسن لأن شهرة رجال الصحيح أكثر من رجال الحسن حيث إن رواة الصحيح ثقات حفاظ مشهورون بالحفظ والإتقان فشهرتهم أولى من شهرة رواة الحسن ثم قالوا عليه ما داروا أكثر الحديث والذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء يعني أيضا هذا وإن قيل في الحسن يقال في الصحيح ومن الحدود التي اشتهرت أيضا في تعريف الحسن ما ذكر ابن الجوزي في كتاب الموضوعات حيث قال الحسن الحديث والذي فيه ضعف قريب محتمل الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن هذا ليس ايضا ليس محكما هذا التعريف ليس محكما أيضا ان الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل كما قال السخاوي في فتح المغيث هذا كلام صحيح في نفسه لكنه ليس على طريقة التعاريف فإن هذه صفة الحسن الموصوف بالحسن إذا عتضض بغيره آه. يعني كان يشير إلى الحسن لغيره <تصفيق> حتى لو انفرض لكان ضعيفا واستمر على عدم الاحتجاج به <تصفيق> لأنه يمكن أن يقال إنه وصفة الحسن مطلقا فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحا والصحيح راجحا <تصفيق> وشهد أنه أيضا ليس تعريفا محكما لأنه يدخل فيه بل به تعريف الحسن الغيره لأن الحسن الغيره يكون فيه ضعف قريب محتمل يتقوى ويعتضد يعتضد بغيره فيصير حسنا لغيره وقال ابن جماعة في المنهل الروي أيضا في تعقب تعريف من الجوزي هذا هذا الحد يتوقف على معرفة الضعف القريب المحتمل وأمر مجهول وأمر إيش مجهول؟ والهذا أيضا ليس هذا التعريف يعني تعريفا يعني مانعا يعني ممكن أن يقال إنه تعريف دقيق للحسن وما ذكروا الترمذي في كتابه العلل والعلل الصغير الذي جاء في آخر كتاب الجامع للترمذي حيث قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم أو من يتهم بالكذب ويروى ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث الحسن هكذا قال الترمذي في تعريفي لحد الحسن عنده أن يكون الحديث كما قال يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب فاشترط الشرط فاشترط الشرط الأول أن لا يكون في إسناد الحديث من اتهم بالكذب يعني لا يكون في رößAreوا المطروك لأن ما هو المطروك؟, المطروك هو المتهم الملتهم بالكذب فاشترط التلميذي في حد الحسن عنده أن يكون أن لا يكون في إسناده مطروك متهم بالكذب أولا هذا الشرط الأول والشرط الثاني أن لا يكون شاذا يعني اشترط انتفاء الشذوذ الحديث حتى يكون حسنا عنده <تصفيق> والشرط الثالث أن يروى من غير وجه يعني يأتي من طرق أخرى يتقوى بها قال الترمذي هذا هو الحسن عندنا وهذا كما يظهر هو لا يتعلق بالحسن لذاته يعني الترمذي هنا لم لا يتكلم عن الحسن لذاته الذي يقصده العلماء إنه هو يتكلم على ما يظهر عن الحسن لغيره ولهذا اعتبر ابن الصلاح رحمه الله كما في مقدمته أن هذه الحدود التي أشرنا إليها ويحد الخطابي وحد ابن الجوزي وحد الترمذي هنا الذي ذكره في آخر كتابه الجامع والعلل في كتاب العلل الصغير أن هذه الحدود الثلاثة قال عنها كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفسر الحسن عن الصحيح ثم شرع قائلا قد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا موقع استعمالهم <تصفيق> فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان وهذا والشاهد هذه خلاصة ما, خلاصته ما في الحسن على ما وصل إلي ابن الصلاح في مقدمته أن الحسن قسمان حدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسنادي من مستور لم تتحقق أهليته المستور هو جول الحال الذي ليس فيه توثيق مؤتبر وروى عنه بعض الثقاط غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ, كثير الخطأ فيما يرويه وله هو متهم بالكذب في الحديث. انتبهوا إلى هذه الشروط التي ذكرها ابن الصلاح في راوي الحديث الحديث الحسن في قسمه الأول. أنه أنه يكون أن يكون هذا الحديث لا يخلو إسناده من راوي أو أكثر. يعني إما أن يكون راويا واحدا. أن يكون راو واحد، وأن يكون يعني راو واحد، هذا ال الواحد مسطور، يعني قد يكون مجهول الحال فيه ضعف قريب محتمل كما قال من الجوزي، ولكن هذا الراوي أو لو كان أكثر من راوي حتى ليس مغفلا كثير الخطأ، وليس متهما بالكذب، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث. آه. ولا سبب آخر آخر آخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك قد غرف بأن نعم روية مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضض بمتابعته من تابع راويه على مثله آه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 وعليه تنزل كلامه الترمذي هذا هو القسم الأول عند ابن الصلاح وعليه يتنزل كلامه ليش الترمذي فالترمذي في الغالب كان يقصد بتعريفه تعريف الحسن لغيره لم يقصد تعريف الحسن, الحسن لذاته آه. طيب وما القسم الثاني على تقسيم ابن الصلاح <تصفيق> قال أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وبعد ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا يعني هو في برزخ بين الراوي الثقة الذي يروي الصحيح الذي هو في أعلى الدرجات وبين الراوي الضعيف الذي يعد ما تفرضه بمنكره وليس كذلك وليس كذلك وليس هذا فهو في برزخ بين المستويين يعني لا نستطيع أن نقول أنه ثقة ثبت متقن وكذلك لا نستطيع أن نقول أنه ضعيف ما رواه يعد منكرا أو ما تفرده به يعد منكرا لا هذا ولا ذاك فصار بين الأمرين فهذا الذي بين أو هذا الذي يتأرجح بين الأمرين هذا هو, هو الذي يعد راويا للحسن ثم قال ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا وذي مكتة هامة يغفل عنها البعض ممن يحسن بعض الأحاديث فإن الحديث الحسن من شروطه الأصيلة أي من شروطه الهامة أن لا يكون معللا فإن كان معللا فليس حسنا لذاته يعني يشترط في اسناد الحديث حتى يحكم عليه بأنه حسن لذاته أن يكون خاليا من الشذوذ ومن العلة آه ويأتي ما بحث العلة المقصود بالعلة هنا هي العلة الخفية آه فإن وجدت علة في الاسناد فليس حسنا لذاته وإن كان راويه من رواة الحسن آه هذه نكت نكتتنا ما ينبغي أن يتنبه إليها لا. فقال ابن الصلاح على القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي يعني لو سلمنا أن كلام الخطابي يعد تعريفا للحسن فإن كلامه يتنزل على هذا القسم أي أن كلام الخطابي يتنزل على الحسن لذاته وإن كان كما بينا تعريف الخطابي ليس محكما للحسن لذاته، لكن ما ذكر ابن الصلاح هنا وما أيضا أشر إليه الحافظ في المتن هنا أن الحسن يتميز عن الصحيح من أن رويه قد خف ضبطه هذا هو يميز الحسن وكما قال ابن الصلاح أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح فكلمة ابن الصلاح هنا متوافقة مع كلمة ليش الحافظ أنه خف ضبطه أي لم يبلغ درجة رجال الصحيح ولكن يشترط فيه أن لا يكون معللا وأن لا يكون إيش شاذ. شاذا. آه. هذا هو الصحيح لا طيب وبهذا نكون يعني انتهينا من من المبحث المتعلق بالحسن بقسميه وطبعا هذا المبحث يعني فيه تفريعات كثيرة ليس مقام هذا الكتاب التسع لها لكن نكتفي بما ذكرنا وإن شاء الله نذكر في المجلس القادم إن أحيان الله ما يتعلق بالجمع بين قوله وبين قول الترمذي أحيانا صحيح حسن صحيح ماذا يعني الترمذي بقوله حسن صحيح في الجمع بينهما هذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه إن أحيان الله في المجلس القادم وصلا الله على محمد و على آله و أصحابه و سلم.